الاسور يشلون استغفر الله عليه وسلم فجعلوا يرمون علي الجن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس برده هنا بقى والله اعلم الاولانيه دي برده وبرده وجعل علي رضي الله عنه يتدور يتدور يعني ايه يتوقع يقول يتدور جوعا يعني الجوع لحد بقى ميئ يتأوه من شدة ألم الجوع فإذا هو علي فقالوا إنك للئيم إنك لتتدور وكان صاحبك لا يتدور صلى الله عليه وسلم وكان يتألم ولا ما كانش يتألم صلى الله عليه وسلم كان يتألم كان يتألم مبشر مبشر له فكان يتألم ومع ذلك لا يتدور يصبر على ذلك ما كانش محمي ومعصوم من الألم معصوم من القتل يعني لا يقتلونهم يعني من المرض ان يعاقوا كما يعاق الرجلان منكم يعني كان يمرض حتى يكون المرض عليه اشد ويجي ضعف وكان يصبر صلى الله عليه وسلم قالوا كان صاحبك لا يتدور ولقد استنكرناه منك يعني إنه مش معقول إن انت تكون النبي لإن انت تتدور وقد جاء تفصيل قصة مكوثهم على باب الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم وخروجه دون أن يروه عن, عن ابن إسحاق في السيرة فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه يعني قال أبو جهل إن محمدا يزعم أنكم انت تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم زبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها يعني بيقول لهم بيزعم كذا وكذا زي اللي مش مش مصدق أو يريد ألا يصدقوا هذا وهو الحق قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من التراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينفر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتل هؤلاء الآيات من ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تمزيل العزيز الرحيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يغصرون حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آيات في من لم يكن معهم فقال مثل الذين كفروا مثل الذي ينعقه ما لا يسمى هي دي ولا غيرها طيب حتى معك عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث المجموعة كلها بكرية سيد ابو بكر الصاحب وابنه الحارس ومخبر وغلامه وغنمه الشباب بومنها ياكلوا منها و الداب اللي ماشيين عليها فين اسماء فين اسماء الف هتيجي؟ هتيجي, هتيجي هتيجي شديد من هتيجي هتيجي المرحة الثالث إن شاء الله ما يذكر عن أسماء في الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل من بني الديل وهو من بني عبدي بن عدي هاديا خريطا الخريطا من الخريطة فين الخريطة ها؟ كانت بيته زماني خريطة اللي هو يعرف الطرق يعني ماشي؟ عارف الاماكن تمشي كده وتيجي ازاي وتروح فين؟ يسموه خريط يعرف الايه؟ الدليل يعني يمشي دليل في الطرق عارف الطرق والخريط الماهر بالهداية بالهداية يعني بالإرشاد بس في الطرق طبعا مش فيه قد غمس في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين الكفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث الدول الراحله وقال له ايه الرحيلتين اقول له بعد هاتيام تقابلهم وانطلقه معه ما عامر بن فهيره والدليل فاخذ بهما طريق السواحل الطريق طبعا للمدينه طريقين صلى الله على النبي واهل المبحث الثالث بقى المره الجايه ويركر عن اسماء طبعا صميت بسبب هذه الرحلة ذات النطاق ذات والنطاق صلى الله عليه وسلم طبعا هنا الهجرة يعني يكونوا يخرب وينزل إلى الجنوب وراح للشمال ويقعد ثلاثة أيام في الغار يعني أخذ بالأسباب والأسباب دي يعني يمكن مش كافية لما أخذ بالأسباب الممكنة ومع كمال توكله ما تركش الأسباب برضو ولكن اعتماده على الله ما ظنك برجلين باثنين الله ثالث هوما وده يدل على توكله واعتماده على الله عز وجل وانه اعتماده مش على الاسباب والاخذ بالاسباب طاعة لله فعايزين يعني احنا بنفقد بنفقد اليقين والتوكل وبنفقد العقل برضو أحيانا يعني عندنا طرفين هنا يعني إحنا عندنا طرفين طرف الاعتماد على الأسباب وعدم الاعتماد على الله وده موجود والطرف الثاني طرف البلاهة والطرف بدون أسباب وده طبعا الاتنين مخالفين لازم ناخد بكل الأسباب الممكنة كل الأسباب المتاحة ناخد بها وبعدين هل الأسباب دي هتوصل؟ لا مش هتوصل ربنا اللي هيوصلنا لما نريد أو يمنعنا كما يريد لازم يبقى عندنا كده إن فقدنا الأسباب يبقى ممكن نرصول للمراد ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن برضه فاش حاجة ولنلكح حكاية الزمان كان الشيخ بتاعنا عاوز واحد اخ يعني محتاجينه ضروري فقال لواحد من إخوانناك كبار يعني القدامة قال له نزل هاتو طب هجيبه منين؟ هشع فين المكان والعنوان قال له ساكن في المانيا لينزل يشوفه رحوا راكبه ونزل المانيا معجي يقول يا رب يا رب طول الطريقة وفضل يقول يا رب لحد ما لقاه واقف في الشارع وماشه في الدنيا جابه وجاء يعني هينزل في المانيا ليقول فين محمد علي مثلا محمد علي مين؟ كتير الدنيا مليانة موسموش محمد علي بس انا بقول اي اسم يعني انما خلاص محتاجين ومضطرين اليه ينزل كده وربنا يسهل وفعلا جابه يعني مش مثلا فشل لا ما فشلش يعني انما اقولك مثلا الحكاية دي في اي كتاب في اي بتاعي يعني لازم تجيب ما حد بيركب معايا السيارة وبعدين اقول له الطريق واقف ليه يقول له نعمل ايه ما هو واقف ما انا عارف ان هو واقف وان انت مش في ايدك حاجة ولا حد في ايده حاجة اصل ما هو كلها عند ربنا يعني لو الانسان فيه توكل كده وفيه يقين ربنا يسهله في ممن كان قبلكم واحد بقى من الناس بتاع زمان مجموعات الأديمة بقى الناس اللي هم طيبين كنا مستعجلين لازم نروح مشوار فركب وراي انا نظري ضعيف هو نظري ضعيف وانا اللي سايق لهم سكل سكل ليل ما هي أخي بتاع ربنا كده أخي طيب كده حتى من جهي تجوز شاف واحدة أكبر منه في السن متجوزة وقبل كده وجوزها مش عارف مات ولا طلقها ومخلفها اتجوزها في ناس كده بيدور على أي دين حد في أي حاجة ركب وراي وبعدين مش وبعدين شوية عم الشيخ قوله نعم يقول لي انت طلقت فوق الرصيف يقول لي معقولي فين يا ابن فين اول وفين اخر يقول لي عم الشيخ يقول لي انت نزلت من فوق الرصيف وانا مش حاسس خد بالك ال... الشاهد في الموضوع ان انا ما حستش يعني طلقت فوق الرصيف وانزلت ما من... جعلناش اي حاجة وان كل ما نخش على اشارة تفتح يقول لي ابن انت بتعمل ايه وراي الموضوع مش طبيعي يعني ماشي موضوع وقضينا المصلحة الحمد لله يعني لو, لو بالمقاييس المادية لا يمكن نعمل يعني منى اللي سايق وموتسيكل مش عربية قد باني ومعايا واحد ورايا ده يصعب الورصفة وبتاعه نطلع وننزل انهم مش عارف انتم عفنين ليه كده عايز كتبوا كويسين بس يظهر مش بالكلام كان زي مني قلهم خليوا كويسين ايه بقوا كويسين ما عارفش في سماعش الكلام ليه اه انا قلت لك انا عمال اقول لكم بقالي سنين اهو مفيش فايده <تصفيق> كان زمان اقول لهم كان بقيت سؤال زمان لازم تسمعوا بكلام بس ما فيش مع التبليغ بقى السبطة زمان برضو ما عرفش التبليغ دلوقتي ايه اخبار اللي كانوا بيخرجوا اللي يسافر مغير جواز سفر والحاجات زي كده مغير فروس ويعدي الباله ويروح ويزمر ويرجع يا ابن ازاي اللي يرجع بسه <تصفيق> الناس كانوا طيبين ولو انه طبعا هو غلطان يعني مش الشاهد ان هو بيعمل حاجة صحة لاو بيعمل حاجة غلطة ولكن مع غلطه ربنا يعني سبحانه وتعالى ما عقبوش برضو هو غلطان انما يعني من صلاحه والله واعلم ربنا ما قلتلكوا على الأخ اللي, اللي ركب معانا ومعهوش بطاقة مزنوق بالهمزة الرجاء المعذرة عن عدم الحضور اليوم علشان مزنوق في المذاكرة طب ده خلاص فاشل يعني مش هينفع عفو الله قلوله يجي بقى خلاص معه لقوا افضر العلوم ويقولك مزنوق بالهمزة راكد معانا العربية ومعهوش بطاقة يا ابن انت ازاي وكان الامور خطيرة جدا زمان ما كانش زي دلوقتي ولا قبل شوية كان في مطاقة الخطورة اي سني ياخدوه على طول وهو معه بطاقة فان بالك معهوش بطاقة والدنيا يعني اكمنة كتير ايه المهم هو وقفنا في الكمية يعني ممكن نعدي لقى وقفنا وجه الزابط بطيقك احنا كنا بين خمسة ولا ايه هو معهش بطاقة الدماغ الاربع بطايق بص فيها كده وقاعد يبص علينا طبعا خمسة قدام وقاعد يبص في العربية شوية كتير ويبص في وجوه الناس كلها هتفضله هتفضله ازاي لمسا اقول له لا اقبض عليك مع القوانين مش معقول كلها تتنيسف كده وانا عايز بقى اقول له شوفت اللامة مفيش فايد ايش لازم يعني الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والتاني اللي زعلني زعل شوية فقلت له كان عنده امتحانات قلت له هتسقط أنا أرجوك لا. قلت له لازم لازم تسقط كي إن اللي ايه اللي فراح قال للشيخ بتاعنا قال له أرجوك يا عم الشيخ فلان قال لي هتسقط وأنا خايف جدا فهدعي لي ولا استر فالبلوى يحصل ايه بقى سقط فعلا في ده القسم بتاعنا القسم بتاع الشيخ عا... عاتي شوية عني سقط في المادة وكان سقط في ثلاث مواد بالك يعني المفروض يسقط السنة كلها لغوا المادة دي من جهة سقطه انما هم لغوها خالص كلها كأن لم يكن ودي حاجة يعني عمرها ما حصلت في التاريخ مفيش حاجة اسمها المادة دي تتلغي بعد ما يمتحنوها و... و... مفيش كده مش حاجة اسمها كده عملوها يعني قال لك خلاص المادة دي ملغاة دي ملغاة عن ال... عن القسم ده وبما انها ملغاة كأنهم لدخلوها ولا امتحنوها فكده ايه عدي فعدة السنة وطلع السنة اللي اليقين على الله سبحانه وتعالى وده معنى بقى انك تقول يا رب يعني وتقول يعني طالما انت ماشي صح طالما انت ماشي صح ما تبقاش خايف وتقول يا رب ان شاء الله يحصل لك الخير